بعد تخيلوا يا جماعه لو وقفنا اي شاب ماشي في الشارع وفتحنا قلبه وخرجنا منه الموبايلات والعمارات والشهادات والدنيا هيفضل من قلبه قد ايه لربنا سبحانه وتعالى قد ايه من قلبه بعد الشهوات دي كلها ما تتشال هيفضل من قلبه لله سبحانه وتعالى الكلام ده انا عارفه الكلام ده انا عارفه صايحه جديده في عالم الشباب كل ما تيجي تكلم عن ربنا وعن الدين وعن الايمان وعن ترك المعاصي يقول لك الكلام ده انا عارفه الا انت عارفه طب تخيل لو دخلت امتحان بتبص على ورقه الاسئله السؤال الاول ياها السؤال ده انا عارفه والسؤال الثاني السؤال ده انا عارفه والسؤال الثالث السؤال ده انا عارفه الاسئله كلها عارفها قمت مطبق الورقه وحطيتها في جيبك هتيجي النتيجه ايه ساقط طبعا تروح تتظلم لك ايه هيقول لك ان النجاح مش على انك كنت عارف الاسئله ولا لا على انك جاوبت ولا لا انت جاوبت ولا لا يا جماعه ابو جهل اللي في قاع جهنم والله بالله كان عارف كان عارف كل حاجه كويس جدا ولكن ما رضاش ينفذ ما رضاش يضحي ما رضاش يسيب فبقى جهل يا اخواننا اليهود اللي ربنا مسخهم قرده وخنازير اكثر ناس عارفه في الدنيا دي كلها اكثر ناس عارفه الصح والغلط امال ليه ربنا سماهم المغضوب عليهم في سوره الفاتحه لان هم مرضوش مرضوش مش يشتغلوا عارفين بس عليه لعنه الله اكتر واحد عارف ده كان عايش فوق يا جماعه ابليس وعارف كل حاجه وعارف الصح من الغلط. يعني الكلام ده هو عارفه كويس قوي ولكن من الله ربنا لعنه وطرده ليه لانه قال ربنا لا وربنا ما يتقالوش لا عارف كلمه عارف ده حج عليك اصلا قدام ربنا كل ايه انت عارفها حج عليك كل حديث انت عارفه حج عليك كل حكم فقه انت عارفه حكم حج عليك كل معلومه في الدين عارفينها دي حج علينا اصلا يا جماعه تخيل يعني بروح اقول له واحد علبه السجاير مكتوب عليها تسبب سرطان يقول لك عارف قال لا طب يا ابني عارف طب تخيل انت رحت تجيب علبه تونه من المائده لقيت مكتوب عليها تسبب السرطان عارف عارف وبتاكل يبقى مجنون بقى يبقى مجننان يا جماعه زي واحد بياكل سم يا ابني الاكل ده في سم عارف ويكمل ياكل لو انت عارف يبقى ده جنون طب لو مش عارف تعالى بمعرفك تعالى بمعرفك بقى قول الله سبحانه وتعالى اذا الشمس كورت اذا اذا دي كلمة يقين يعني جاي جاي انا هيحصل هيحصل يعني الكلام ده في يوم القيامه انا اعيشه صوت وصوره يا جماعه دلوقتي بس دلوقتي مضي... الكلام ده بيتبسل من اليوم الاخر بنشوفه قدامنا في الايات ولكن الكلام ده في لحظه من لحظات هيبقى صوت وصوره هنعيشه اذا اول صوره التكوير 12 اذا اذا الشمس كورت إذا النجوم انكدرت إذا الجبال صيرت إذا الاعشار اطلت 12 اذا 12 مشهد من 50000 سنه من احداث 50000 سنه يوم القيامه والجو جوم ال12 مشهد عينه بس ربنا بيقول لك شوف دي عينه ده بيبدا يوم القيامه لسه الحساب ما بداش 12 قسم ربنا اقسم بهم على علم التفصل ما احضرت ولما ربنا يقسم الاقسام الكتير دي معناها ايه معناها ان ربنا غضبان سبحانه وتعالى اذا الشمس كورت اذا واذا واذا مشهد كان واحد يبص اذا الشمس كورت بعد كده يلتفت واذا النجوم انكدر بعد كده واذا الجبال صير هو مش عارف يبص لايه ويسيب وربنا في القرآن ما جابش الشمس غير في ايتين من ايات القيامه كلها ليه لانها من بدري بتتكور وتترمى في جهنم تصعر بقى وجنم حاجه بتخلص من اولها يا جماعه بيخلص من اولها عشان كده ربنا يقول اذا الشمس الشمس الرهيبه دي اللي منورانا كورت طفت واذا النجوم الرهيبه دي اللي بالمليارات انقدرت واذا الجبال العظيمه دي سيرت ربنا بيقول لك شوف المخلوقات العظيمه دي هعمل فيها يوم القيامه صوره التكوير عن عذاب الرعب يوم الإيامة. عن الرعب اللي هيبقى قلب فيه يوم القيامه لغايه ما يتخلع من مكانه صوره التكوير الانسان لما بيقوم من القبر يا جماعه فاكرين الممثل اللي راح في غيبوبه ودفنوه حسبوه مات صحي لقى نفسه في القبر اهو الانسان يوم القيامه كده بيصحى يلاقي نفسه لسه في القبر بعد كده التراب يتنفض يطلع يلاقي ظلمة تام كانه من قبر صغير لقبر كبير بالزبط إذا الشمس كورت عارفين يعني كوره اتطفى خلاص اتطفى نورها يعني ما يعني ظلام دامس اصعب مشهد الانسان ممكن يقوم من عليه مشهد الظلام لو فرع من بين رجليه يترعب لو حد يعني خبطه خبطه صغيره في ركبته مين ده هو طالع ما هوش عارف الصراخ اللي حواليه ده صراخ مين ومش عارف اللي بيستغيث دول بيستغيثوا ليه ومش عارف اللي بيتعذب ده بيتعذب ازاي هو طالع على ظلام دامس واذا النجوم انقدرت كمان النجوم اتطفط ما عادش عارف هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وانقدر القوم على القوم يعني هجموا عليهم فجاه انكدار النجوم يا جماعه على الارض من كل جهه نفس الرؤيه اللي شاب راها وجا يقول بيقول لي انا شفت ان الاذان الدندخه اصلي في الجامعة ببص في السماء لقيت النجوم كلها هجمه على الأرض والكواكب اترعبت ببص للناس لقيت الناس كلها ماشيه ولا حد داري ولا حد في دماغه بيقول لي اتلعبت عايز انبه الناس وعايز ادخل الجامع بسرعه إذا النجوم انكدرت هجمت على الارض اتطفط وهجمت على الأرض الظلام ظلام بعد كده وإذا الجبال سيرت الجبال تصير زي ما البشر بتصير كده هتصير ازاي يا جماعه الجبال هتصير الجبال تزول من مكانها هيحصل زلازل الرهيبه في الأرض فاكرين يوم زلزال القهر الثاني يومها صلينا الفجر ودخلت وطلعت نمت عند بعض أصدقائي لقيتهم بيصحوني بعد نص ساعه الحق اجري ببص لقيت الناس بتجري في الشارع الناس نازله من البيوت بتجري في الشارع افزع حاجتين يصحوا دايما عليهم الظلام والزلزلة والزلزلة الرهيبه اهم دول اول مشاهدين يوم القيامه ربنا بيقول لك دول اول مشاهدين هيصحوا يوم القيامه الجبال صيرت وإذا العشار ابطلت العشار اللي هي اللي هي الجمل اللي حامل في الشهر العاشر الناقه اللي حامل في الشهر العاشر يعني لسه لها اسابيع وهي هتولد يعني ايه يعني دنيا حامل في دنيا يعني ايه يعني بنت جميله وراكبه عربيه احدث موديل يعني ايه يعني عريس ما بيصليش بس عريس غني جدا وشغال شغل شغلانه بره بيجيب منها الوفات في الشهر يعني ايه يعني انت جاي بعد ما سافرت كذا سنه بره جاي بتقول لي ارجع وشوف دينك بعد ما حلوت بعد ما زاهت بعد ما جت لي متقشره يعني ايه يعني دنيا حامل في دنيا عشان كده المفسرين يقول لك ان الاشاره والطلات دي لما السحاب يجي ويبقى مليان ميه وهيمطر كانت وهتتقطف اهي خلاص الدنيا قربت الدنيا بقى حد ملفوف عليها بقى عايزها باي طريقه العشار الدنيا اللي حامل في الدنيا اكتر مشهد الانسان نسي ربنا عشانه اطلت ولا عد لها قيمه اتثبت يعني ايه يعني ابواب البنوك بقت مفتوحه محدش عايز يدخل ياخد شيلد ابواب النوادي اللي كانت بالوفات اشتراك سنوي ولا حد عايز يدخل فيها ابواب العربيات احدث موديلات اصحابها نسوها ولا حد عايز يدخل يركبها وك الاماره مفتوحه وتهجرت ولا حد عايز يدخل فيها اطلت الدنيا ولا عدل لا الدنيا اتفضحت من اول 5 دقايق يوم القيامه يا جماعه من اول 5 دقايق في يوم الحشر الدنيا اتفضحت فضيحه ما فيش بعدها فضيحه واذا العشار اطلت وإذا الوحوش حشرت وحوش ده ربنا بيقول العشار يعني الابل محشوره اهي الوحوش السباع والضباع والاسود والفهود والنمور مش دي كانت بتاكل العشار العشار قدامها اي ولد بص هي نفسها مفزوعه مرعوبه مش قادره قلوبها بترتجف جوه صدورها طب لو انام صحه لقى نفسه في قفص اسود يعمل ايه طب ما بالك باسود والنمور والفهود البشريه كلها من يوم ما الارض اتخلقت كلها محشوره معاك واذا الوحوش حشرت عشان كده بعدها واذا البحار سجرت الانسان يتلاعب بالوحوش اقرب من ايه الوحوش ما تعرفش تدخل الميه اقرب على الميه يلاقي الميه كلها بقت نار 81% من مساحه الكره الارضيه بقى نار كان ال81% بقى بنزين البحار بنزين وولع يا جماعه البحار سجرت. سجرت يعني ايه سجرت يعني قوه يعني تفجرك بالحمم والبراكين سجرت يعني اتملت حمم ونار سجرت يعني المية العذبه دخلت في المية المالحه ازاي ده دي انهار ودي بحار عارفين زي ما ربنا بيقول وتكون الجبال كالعين المنفوش العين المنفوش اللي هو الصوف اللي كذا لون كل جبل في الارض لون غير الثاني معنى ان الجبال تبقى كذا لون ان الارض من زلازلها الجبال هتتطاير عبر مشارق الارض ومغاربها وتصطدم ببعض والجبال تختلط الوانها وصخورها مع بعض او بالظبط كده المية المية تدخل في بعض من كتر الزلزال اللي بتحصل في الارض انتوا متخيلين البحار سجرت البحار سجرت ما له من دافع من اللي يقدر يدفع حريقه ولعت 81% من من الكره الارضيه مين اللي يقدر يدفع ملائكه السموات السبعه الناس بتقبض على البشر من اللي يقدر يدفع يوم القيامه وزلزله القيامه وانقضاض النجوم على الأرض ما له من دافع وإذا النفوس زوجت النفوس زوجت يعني ايه يعني كل واحد يجي مع نوايته يعني العاصي يجي مع القارين بتاع الشيطان الانس اللي كان بيوزه ومع صحبه السوء اللي كانت بتعصي ربنا معاه ومع كل اللي عصوا ربنا نفس المعاصي اللي هو عصاه ليه عشان لما يبص أنا بقول لكم عذاب رعب انا ايه جابني مع المجرمين دول انا ايه جابني مع الفاكين دول انا اتحاسب زيهم ولا ايه انا هبقى زيهم ولا ايه انما الملتزم مع الصحبه الصالحه اللي كان بيتقرب ربنا معاها وبيحضر دروس معاها وبيحفظ قران معاها وبيتعلم تجويد معاها مع كل اللي عمله اعمال فلحا زي اعماله عشان يستبشر ويفرح انت هتتزوج مع مين انت هتبقي مع مين انت انت, انت انت عبادتك تخليك مع العباده قيامك يخليك مع القيام انت لغايه الوقت اجتهادك في الدعوه يحصلك مع الدعاء اذا ريت وقت طلبك للعلم يخليك مع طلبة العلم والعلماء انت جهادك في سبيل الله يخليك مع المجاهدين انت عفاف يكون قابك وربطك للاختلاط وعدم مزاحمه الرجال في المواصلات ولا في الشغل وقرارك في بيتك وعفافك وغضك للبصر وعدم اقامه اي علاقه ولو بريئه او غير بريئة مع اي شابه واي راجل كل ده وان قابك وقفت مع عائشه وفاطمه وخديجه يوم القيامه انت هتتزوجهم مع مين هنزوج مع مين يا جماعه واذا النفوس زوجت واذا المؤوده اكبر اكبر اكبر اكبر صدمه للناس يوم القيامه ان اول من سيسال يوم القيامه الموقوده اللي كان عندها ساعات وبقى ردم عليها وقتلها ودفنها دي بتتسال امال انا هعمل ايه امال اللي عاش 60 70 سنه يا ربنا هيعمل ايه الموقوده تسال امال احنا نعمل ايه يا جماعه امال احنا هنروح فين ودي اولها يبقى احنا مفيش مفيش مظلوم هيروح حقه ومفيش ظالم مش هيقتص منه ومفيش واحد مش هيتسال كان في حد في ارض مش هيتسال كانت دي مش هتتسال واذا الموقوده قتلت واذا الصحف نشرت الموجوده اتسالت تبدا صحف الاعمال تتنشر قدام عين كل واحد اهي اعمالك اهي عملت وعملت وعملت وعملت وعملت ايه ده كل ده عملته وفي نفس اللحظة السماء قشطت واذا السماء قش القش ده زي ما تشيل القشطه من على وش اللبن كان السموات بكل سمكها السبعه ده كانت قشره بالنسبه لحجم العرش الرهيب السموات قشطت ويظهر العرش ويظهر عرش الرحمن وجلال عرش الرحمن سبحانه وتعالى وإذا الجحيم صوعرت باب الاذ وإذا واذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اليوم ده هيبقى يوم رهيب قد ايه احنا لسه في اول خمس دقائق يوم القيامه يا جماعه احنا لسه في بدايه يوم القيامه يا اخواننا احنا لسه الحساب ما بدأش احنا لسه ما اتسالناش يوم خمسين 50000 سنة يعني لو كل سنه اتكلمنا عليها في ساعه لا لو كل سنه اتكلمنا عليها في دقيقه وانت هتعيشها سنه سنه الا لو انت بالمؤمنين المتقين لو كل سنه اتكلمنا عليها في دقيقه يبقى احنا محتاجين نتقابل كل يوم هنا اهوت لمده سنتين ونص كل يوم نتكلم ساعه عن يوم القيامه عشان كده انا عايز اكلمكم في السلسله دي عن يوم القيامه مرتين ثلاثه ان شاء الله لان يوم رهيب واذا الجحيم صاعره الجحيم سوارته تسعر بمين اول ما تسعر به من نار في بشر بييلقوا فيها من العصاوي الاثمين بتسعر بهم النار والعز بالله الجحيم دي كلمه ما تتقالش غير لو المكان ده الوقود بتاعه طبقات يعني قصص البشر اللي بيحترق بيها وبتسعر بقى النار طبقات فوق بعض تاني حاجه عميقه جدا صحيقه العمق فسحقا لاصحاب السعير ثالث حاجه ضيقه جدا جدا ولا يسع بالله رابع حاجه النار مسلطه تصريق مباشر على الاجساد زي افران الحديد النار مسلطه على الحديد تصهره هو ده اسمه الجحيم احنا عملنا ايه عشان نتقي لفح النار وميها يا جماعه عملنا ايه ده النا... الشمس على بعده 93 مليون ميل بتجنننا في الحر من شده اللفح امال جهنم هيبقى لفح احنا عايزين عشان نبعد وجهنا عن النار نصوم ونعبد ربنا كل اثنين وخميس ما نسيبهمش ابدا عشان كل يوم يبعدنا 70 سنه عن نموت ان شاء الله نكون بعدنا عن النار واذا الجنه اذلفت واذا الجنة اذلفت يا جماعه الجنه قربت كنت مره في رمضان واموت بالعطش وقبل المغرب وماشي لقيت عربيه شركه عصير ومعروض العصير بمنظر الصور بتاعتها انا كنت طاع من طولي من المنظر بس تخيل الجنه اذنفات وصل الحر الرهيب والعطش الرهيب ده تخيل طب الجنه ليه مش احنا اللي نروح لها لا انت فضلت تسعى لها طول الدنيا هي النهارده اللي تجيلك الكرام ليه ما عادش فيهم جهده ما عادش في تعب النهارده النايب هو اللي هيجيلك لغايه عندك واذا الجنة اذنفات علمت نفس ما احضر الوقت بس المتبرجه عرفت ان هي كان بتعمل ايه الوقت بس العاص الوقت بس اللي بياكل حرام الوقت بس المنافق والمراء والمرابي الوقت بس كل عاصي عارف هو كان بيعمل ايه الوقت بس علمت نفسه لما احضرت يا جماعه لما بيكون في امتحان بقول لك حضر الامتحان قرب لما بيكون في سفر حضرت للسفر ولا لا احنا ورانا سفر خمسين سنه و7 8000 سنه في القبر والله اعلم والسفر طويل ده حضرنا له قد ايه يا جماعه يا اخوانا لو والله العظيم الناس لو صدقت ان جمال الفنادق الخمس كانت هتشتغللك اكتر من كده الناس لو صدقت ان القمراء والخلفاء والوزراء كانت تشتغللك من كده الناس لو ان الجنه في جمال النوادي كان الشباب من كده يا لازم نحضر لازم نحضر للحظه الوقوف بيننا لازم نحضر لكذا 1000 سنه نقعده في قبرنا. لازم نحضر ل 50000 سنه نقفهم في ارض المحشر. لازم نحضر لامتحان شفوي وعملي وتحريري شفوي والله المثل الاعلى تعرض على الله ويسالك لما اعمالك تتصحح على الميزان عملي لما تعد من على الصراط عمليا ويتشاف انت كنت مستقيم على صراط الدنيا قد ايه عايزين لفوق يا جماعه علم ات نفسك اللي لازم تحضر انت حضرت في الصيام قد ايه ربنا يشفع لك حضرت في القران قد ايه عشان القران يشفع لك اتبعتت سنه ان انا قد النبي عليه الصلاه والسلام يشفع لك عملت ايه في العباده عشان الملائكه تشفع لك يوم القيامه هتلاقي ناس جايه بشنط روزم فلوس روزم حسنات بحق وحقيقي وهتلاقي ناس جايه بشنط روزم بس فلوس مزوره مرقين مرقين ولاهزم لهم نفقين روزم شيكات وكمبيالات وخسائر زنوب ولا اسف الله انت هتيجي تعمل ايه يوم القيامه يا جماعه عايزين نفوق عايزين ننتبه الكلام ده انا ولما انت عارفه ما بتطبقش ليه ولما انت عارفه ما بتنفذيش ليه عارفين كعب ابن مالك فوقت كعب ابن مالك لما النبي اعطى القرار ان الصحابه كلهم خارجين في تبوك تبوك ده الصمار على الشجره الرسول الله هنسيب رزق السنه كله ازاي تبوك 1500 كيلو في الصحراء طبوك روحنا حرب الروم طبوك كعب ابن مالك مراته الجميله قوي ازاي مراته زوجاته ازاي طبوك ازاي ازاي يسيب الدنيا دياته ويروح لطبوك ويمشي في الحر الرهيب ده كعب بن مالك يقعد ياجل ياجل ياجل اوعى تاجل لغايه ما جه يطلع وكعب ابن مالك اتاخر ما عادش عاجز ان يطلع مع الجيش النبي يروح طبوكه وصحابه ويرجعوا عليه صلاه وسلامه يرجع النبي اول قرار يصدره ممنوع مقاطعه عامه لكعب بن مالك والاثنين اللي تخلفوا معاه مقاطعه يمشي في الشارع ما حدش عليه يدخل المسجد ما حدش عليه القرار الثاني القرار الثاني ان زوجت كعب بن مالك تفارقه كمان مراتي ما اقعدش عايش معاها القرار الثالث يسلم على رسول الله الرسول ما يسلمش عليه حبيب الله كعب بن مالك يروح ربع صدمه ينط من على سور احد قرايبه ويروح يقول له اتعلم اني احب الله ورسوله ما يرضاش يرد عليه ما يرضاش يكلمه كل الناس جفاته وكل الناس سابته الصدمه اللي بعد كده الاثنين اللي كانوا تخلفوا معاه يقعدوا في بيوتهم يعتزلوا ويبكوا لدرجه ان واحد منهم كان هيتشل يوصل الكرب بكعب بن مالك ليوم بعد 50 يوم طالع على سطح بيته يصلي الفجر كعب بن مالك كان في طاقه يوم دول يا جماعة. ما كانتش حالته غير التوب عليه التوبين عليه يميها كان الكرب الشديد وضاقه عليهم الارض بما رحبت وضاقت ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ما عادش في نفس مخنوق ما قادر وهو بيصلي الفجر بعد ما صلى يسمع واحد من على الجبل بيقول يا كعب بن مالك ابشر بيقول فقررت ساجدا وعلمت انه الفرج ربنا نزل المغفره لكعب بن مالك واحد طلع على الجبل يناديه وواحد طلع جري يناديه وناس طلع جري وراه وواحد ركب حصان وطلع يجري عليه كعب بن مالك طلع يجري على النبي على الصلاه في المسجد عشان يحضن النبي بعد 50 يوم عذاب ومقاطعه هو في طريق الصحابه كلهم بيستقبلوه يحضنوه يهنوه يدخل نبي الله يقوم يحضنه يروح للنبي النبي وشه زي الأمر عليه الصلاه والسلام يتهلل يقول له يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدك امك يا ترى لما نروح لحضن النبي عليه الصلاه والسلام الرسول والصحابه يحضنونا ويقولوا لنا ابشر بخير يوم مرة عليك منذ ولدك أمك يا ترى يا جماعه هيفرحوا بينا يا جماعه ولا لا انا بقول قصه كعب ليه انتوا يا جماعه قاتل الماء اللي قتل 100 نفس ربنا ما صعبش عليه التوبه كده عليه الامر ليه كعب بن مالك التوبه اتصعبت عليه للدرجه دي ليه يا جماعه لان قاتل النعمه كانش عارف كان غلبان إنما كعب بن مالك كان عارف كلمه انا عارف يبقى دي حجه عليك يبقى لما هتتاخر كعب بن مالك اتاخر مره اتعاقب الحكومه دي انت اتاخرت كم مره وانت اتاخرت كم مره يا جماعه كعب كعب بن مالك رضي الله عنه اتشدد عليه التوبه لانه كان عارف يبقى الكلام ده انا عارفه حجه عليك قدام ربنا حق عليك قدام ربنا حق علينا يا جماعه قدام ربنا سبحانه وتعالى الرسول الله عليه بيقول من سره أن ينظر الى يوم القيامة كانه راين فليقرا إذا الشمس كورت وإذا السماء انفرت اذا السماء شقت بصيت في التلاته لقيت التلاته سبحان الله إذا الشمس كورت المرحله الاولى يوم القيامه الدنيا بقت ضلمه النور اتقطع في كل حته الكون كله النور اتقطع منه بعد كده اذا السماء انفرت انفطرت السماء ما عادش في مدارات كل حاجه بقت عامله زي العقد اللي انتصر من بعضه كل حاجه اتفرطت كله بيجري وبيخبط في بعضه وإذا الكواكب انتفرت الكواكب بتدور حوالين النجوم خلاص ما عادش في مدارات كله انتثر وإذا البحار فجرت ذرات الH2O الالتيتو جت في ناحيه والقف ناحية يعني حصل انفطار في الزرات المجرات والزرات الكبور بعثرت يطلع الإنسان يلاقي انفطار في المجرات من فوقه وانفطار في الذرات من تحته منظر رهيب المشهد الثالث اذا السماء انشقت المرحله الثالثه صوره الانشقاق السماء انشقت يا جماعه يعني بعد ما حصل الانفطار الاصطدامات حصلت اتشقعت وتفتتت الكواكب والنجوم فيبدا المهل ينزل ينزل يسيح زي الزيت المغلي وما تكون السماء كالمهل مغلي سايح على الناس ولا اعوذ بالله السماء بتمطر زيت مغلي وإذا الأرض مدت والقت ما فيها القت حمم وبركين القت حمم وبركين مغلي يعني الإنسان يطلع يلاقي حمم وبركين بتسقط من السماء وحمم وبركين بتصعد من الأرض من تحته من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه رائعين شايف بس مباشر من يوم القيامه فليقرا الصور الثلاثه ده ايه الثلاث صور دول احد اخواننا دخل على مجموعه شباب يكلمهم فبيكلمهم في الدين وفي الدعوه واحد قال له بص انا اسمي مايكل والتاني انا اسمو جورج والتالت انا اسم قال لهم كده طب الحمد لله انك انت مايكل وانك جورج بتضحكوا عليا زي الكلام ده انا عارفه مش عايزين تسمعوه مش عايزين تصبوا دم الحمد لله لو كان رسول الله عليه الصلاه والسلام هو اللي جه دلوقتي كان هيزعل قوي لو لاقىكم محمد واحمد وابراهيم كان هيزعل قوي الحمد لله انكم طلعتوا كده لان النبي كان هيزعل بالمقاصر اللي انتوا بتعملوها دي اللي شاب بيتاثر وراه طب استنى طب اسمعنا طب هنقول لهم ولا كلمة وما رضاش يتكلم معاهم الكلام ده انا عارفه بتاعتنا الليله يا جماعه التوصيه بتاعتنا ايه على فين يا شباب على الاسئله اللي احنا ما رضناش نجاوبها وقلنا السؤال ده انا كل اذان بيدان سؤال جاوبنا ولا لا ونزلنا اصلي في الجامع كل فتنه في حياتنا سؤال جاوبنا ولا لا وما رضناش ليها كل معصيه في حياتنا سؤال جاوبنا ولا لا وتوبنا منها يا جماعه احنا في امتحان وورقه الاسئله لسه فاضيه والوقت بيعدي والاجابات لسه ما كتبناش عايزين نجاوب عايزين نجاوب كام سؤال في الورقه لسه ما اتجاوبش كام طعن لسه ما اتعملتش كام معصيه منها عايزين نجاوب الكلام ده انا عارفه هتضيع دنيتنا بالله حج علينا ان احنا عارفين عارفهم ما طبقش ترضى انك انت تبقى فيك ملمح من ابو جهل اللي كان عارفه وما طبقش ترضى يبقى فيك ملمح من ابليس اللي كان عارفه وما طبقش ترضى يبقى فيك ملمح من اليهود اللي كانوا عارفيهم وما طبقوش ترضوا تبقوا معاهم في النار ولا اعوذ بالله ما ينفعش يا جماعه عايزين الموضوع يتشدد ما هو ده بيتشدد عليه لو وقع وغلط وغلط ولا اعوذ بالله يا شباب انا قبل ما اسيب عايز كل واحد يسال نفسه سؤال في كام سؤال ما اتجاوبش في كام ماده اصلا ان احنا نجاوبها ونذاكرها ده الايمان بدع 70 شعب طالب ثانوي معنده ما 75 ماده هيمتحان فيهم انا عايزك تمسك ورقه وقلم الليله وتكتب اسماء المواد بس هات نفسك ما انتش عارف اسماء يجي 60 ماده من اللي عليك امال هننجح فيهم ازاي يا ترى يا ترى الماده بتاعت بصله الرحم عملنا فيها ايه ماده بر الوالدين يا شباب ماده الحياء يا اختي النقاب والعفاف وعدم الاختلاط وعدم النزول في الاسواق مع الرجال يا ترى يا جماعه ماده وقيام الليل يا ترى ماده الصيام ماده ذكر الله واذكار الصباح والمساء ماده التوبه والبعد عن المعاصي والخوف من الله ماده حب الله واليقين في الأخرة والخوف من الطيامه المواد دي كلها عاملين فيها ايه الكلام ده انت عارفه بالله عليك الايمان بضعه و70 شعبه دخلت كم شعبه ذاكرت كم ماده من ال70 ماده والماده اللي ذاكرتها ذاكرت كم صفحه من المنهج بتاعها يا ترى يا شباب يا ترى يا شباب هنيجي يوم القيامه مع مين مع العباد ولا العلماء ولا الدعاه ايه العمل اللي هنيجي بيه معاهم عايزين نلحق نفسنا وعايزين نجاوب على الاسئله ونبطل الكلام ده انا عارفه لا لا يا رب انا كل حاجه عارفها هطبقها يا رب وهتعلم اكتر عشان اطبق اكتر يا رب لان انا عايز انجح انا عايز انجح انا نفسي, أنجح أنا نفسي أنجح رب نجحني يا رب تب علينا وارض عنا وهبنا اللهم ثبتنا اللهم زدنا اللهم علمنا اللهم فتحك اللهم مددك اللهم نصرك اللهم نورك اللهم اللهم بركتك وهداك اللهم حفظك اللهم غوثك اللهم يا رب ان شئت هديتنا ان شئت ثبتنا ان شئت علمتنا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على أمة حبيبك اللهم اجله فتحا على الإسلام ونصرة الإسلام اللهم تب على عصاة المسلمين واهد غير المسلمين واهد غير المسلمين واهد غير, غير, غير المسلمين يا <تصفيق> ارحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله في